يُبَشِّرُ الرَّبُّ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ يُبَشِّرُ الرَّبُّ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا النَّعِيمُ ان الله عنده اجر عظيم يا ايها النبي ما امنوا تستخذوا اباءكم واخوالكم واخوانكم اعنياء أَبٌ كَفَرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشْيَاؤُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَتَرَّصْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ والله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نخركم الله في مواطن كثره ويوم حنين أجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الامر بما رحبتم ولنيتم مدبرين ثم انزل الله سكينه وَأَنذَرَ جَنذًا لَم تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ